بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا ان سعیكم لشتا فاما من اعطا واتقا وَأَصَابَ دَاؤُ قَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تردى نل ول نل أَرَأَيْتُمْ كُنْتُمْ نَارًا تُلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي وما يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة ت جزاء إلا بَنت غ أَججِ رَّه الألى وَلا